وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جَعَلَ لَكُمُ قد فصلنا أَنَا أَعُوذُ وهو الذي قد فصلنا الآيات لقوم يفقون وهو فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خاضرا فَأَخْرَجْنَا منه خاضراً نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها انظروا إلى ثمره إذا أسموا إن Wszelkie وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم Yeah. W H O قَدْ جَاءَكُمْ تَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَذْخَرَ فَلِنَسِهِ Wa man 'amiyata 'alayha Posing is ma فَمَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Oh, La <śred> وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يو powiem, والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه نزل من ربك بالحق يعلمون أنه منزل من ربك بك بالحق فلا تكونن من الممترين فدق الله العظيم